وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَضْرُرُونَنَا ۖ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ۚ إِذْ أَنجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ و فِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ فَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن كَفَرْتُمْ انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حليم الم ياتكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا وَسُلُونَ بِالْبَجَلَاتِ فَرَدُّو أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّكَ صَرَّنَا بِمَا أُنْسِرْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ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 تونا بسلطان مبين